غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم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 وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيث والالكظمين الغَيضَ والعَافينَ عنن النَّاسِ وَلهَّهُ يحِبُّمُحسِنين والَّذينَ إذاَا فَلوا فَاحِشَة أَو ظَلَمُ أَافُسَهُمْ ذَكَر اللهَّ ذَكَر اللهَّه فَسْتَفَروا لِذُنُوبِهِم وَمَيْ يَغْفِ رُدّنوبَ إِل الله وَلَمْ يُصِرّوا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ونعم أجر العاملين